وهل يجوز شرعا أن يجلس قارئ قبل صلاة الجمعة يقرأ القرآن ويستمع إليه الناس أم يفضل أن يقرأ كل شخص بنفسه قراءة الكهف أو غيرها من قارئ بصوت مرتفع يوم الجمعة في المسجد لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح وإنما ذلك أمر حدث منذ قرون في بعض المساجد كمساجد مصر والشام ويدل عليه وجود الدكك في المساجد الأثرية التي يجلس عليها القارئ وأمامه حامل يوضع عليه مصحف كبير وكان يعين من قبل المسؤولين وقد رأى بعض العلماء منع قراءتها على هذا النحو لأنها بدعه وكل بدعه ضلالة ولم يمنعها آخرون فليس كل ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا بل منه ممنوع وغير ممنوع كما صح في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال في صلاة التراويح خلف أبي بن كعب نعمة البدعة هذه وحيث لم يرد نهي عن قراءتها على هذا النحو فالأصل الجواز لكن الجميع متفقون على أنها إذا قرات بألحان غير مشروعة كانت القراءة محرمة وإذا حدث بها إيذاء لمصل أو قارئ تمنع أيضا فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مالك في الموطا جاء في فتاوى النووي في المسائل المنثورة مسألة جماعة يقرؤون القرآن في الجامع يوم الجمعة جهرا وينتفع بسماع قراءتهم الناس ويشوشون على بعض الناس فهل قراءتهم أفضل أم تركها والجواب إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل وإن كانت المفسدة أكثر كرهت القراءة وفي المسألة التي تليها وهي قراءة القرآن في غير الصلاة هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار قال الجهر في التلاوة في غير الصلاة أفضل من الإسرار إلا أن يترتب على الجهر مفسده كرياء أو إعجاب أو تشويش على مصل أو مريض أو نائم أو معذور أو جماعة مشتغلين بطاعة أو مباح، فالخلاصة أن هناك رأيين في قراءة قرآن في يوم الجمعة، بعض يقول انها ليست بدعة، وبعض يقول انها بدعة، ورأي الإمام النووي في ذلك معقول، وهو أنه إذا كان المستفيدون من القراءة أكثر من غيرهم. كانت مباحة ومشروعة ولا ضرر في ذلك والله أعلم